بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هرچي لآسمان كانو زويدا هيا تسبحاتو استائشي خدا دكات اویش ذاتي چي بالا دستو دانايا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هرجل عاسما زوي داهيا هرأو خا ونيانا دش جنة ودم خوي د دصلاتي بسر هم وشتفق داهيا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم او خدايه كمينو لسرتاوه هرهبو كس بيش او نبوه دوه همينو كوتايا كس او نامينيت بلام او هردمينيت مينيت او ذات ديارو هموشت بلغيه لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوينا ديارو سر نابين ريت بالام ببنائي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا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 وهو معكم أَيْنَمَا كنتم والله بما تعملون بصير <تصفيق> روزات او ذات كانوا آسمان كانو زبی دروس روش لودوه دروست لسر تختی فرمان روایتی خوئی پای دار کرد هر خوئی دا چی شيد دا چیت بناخی زبی داو چی شی لدیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیا دا سر جال هرشونک دارن، او ذات لگالتان داره او پیتان دزانت. دلیابن که خدا به هموکار و له ملک السماوات والارض، و الله ترجع الامور. ارتشی ل آسمان کانو او ذات خاو هموش تی چیج خدا دب يولج الليل في النهار و النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. شود تی حال چیشی راج دکات و راج تی حال چیشی شود دکات. بد رج بونی لایه یا لبر بیان و ایوار عنده تی دبن. اوزاتا زانايا بهرشي لدلو درونو سين كاندا هي امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير خلشنا إيمان باوري دا مزراو بهنن بخداو پیغمبركي لو مالو سامان ايكا خستو يتجير دستانو جنشين انتهايدا ببخشن باقو مانوان ايكا باوريان هنوا لأيوو مالو سامان دبخشن پاداشتی گورت شاور ريانا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين جاء وچي تانو بوچي باورنا هينن بخدا بربان دا پیغمبر بانتان دكات كباور بهينن بپروردگارتان خو او باقمان بيمان يشيله ورگرتن اگر ايو ايمان دارن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم خدا أو يا آية الرون وآشكر كاني قرآن داد بزينيت بوسر بندي خوي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 خو هر چیل آسمان کانو زویده هیا با خدا دمنه تو. به جملتون یک نین آوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مالو سامانی بخشی و جنگاوان. تون که آوانه بلاو پای آن ضر بر سر لوانی کدوار رزگاری و بدست هنانی سرکوتن مالو سامانی آن بخشی و جنگاون. خدا بالینی به هشتی بخشی بيكمان او خدايا آغايا بكار وكردا واتان ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ذات بخ خداو مالو ساماني دبخشد لبنابي بدس هناني الرزامن دي خداده ان جاء خداش پداشتي بس نوري دداتيو بوي چن برام بردكات هر وها پاداشی بر ریز بو آماده کردو. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانو رهن بين ايديهم و بايمانهم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم روجي ديت كدبينيت بياواني ايمان دار وجناني ايمان دار برو بهشت بري ذكرين نور رناشي شي اشكرا لبردمو للي الراس يانا والدروه فريشتكان بياندلين مش داي اوا امروا باه كاني بهشت كتندهار بربناويان دا درواد هاوري لجلجاني همي شيون برا وتيدا ايها الاخوه الكرام يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينه بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ألو روج ذاك إيمان داران برو بهش بري ذكران بيان وجناني دو رودهن ريت السريان. وبو إيمان داران دروانن إيمان داران إيش لنا كنوا. بایه بغمو پجاره چی زوره و پیاندالین ده تماشای اکمان بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیانده و ترید بگررین و دواوا خوتان بشوه نور و رونا چی ده بگررین دست بجه دیواریک دروز دکرد لنیوان ایمان دارانو در وکان دروازه چیشی ته ينادونهم نووا نكن دور معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ بالله بِاللَّهِ الْغَرُورِ وكان هاوار لإيمان دارانده كان آیا اي محاو اي ونبوين اي إيمان بل اي وآیا بلام اي دور ويو خطان ملعظ دابو با فرصد دا گران كزرر بدن لأيمان داران هميشه لقمانو دودلی دا دا جيانو بلاوشتان دا کردوا هواو آواتي بجه سري لطيق دابون حتى ويستي خداي يخيبه گرتنو كوتاي بجيانتان هاد شيطانيش غراو گمراي کردبون بمهرباني خداو لربازكي ويلي کردبون فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مَأْوَاكُمُ النَّارُ النار هي مولاكم وبئس الْمَصِيرُ المصير أم رأيت رهض رفاه كانوا بارمت يقلئ واللواج كبيبا وربون منزل هر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 ايه تركاتي او النهاتو بو اواني كباوريان هنوا دل اكانيان با نوري ايمان مل كتو روناك بوتوا ترسي خداي تدا بروينن بهو ياد بردوامي خداو او قرآني كروا نكراوا وقو كسانن نبن ككتب ااسمانيان بو روا نكرا بلام دوائي ته پربوني ما ويه چي دورو درش دل يان رقو رجبو زوربشيان ياخي و سرکشو نالبار در اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون براستي تاج بزانا كهر خدا زوي زندود كاتوا الدواي مردني إيش أعوا زندود كاتوا بجمعان بلقوني شانيد دا سلطداري خو ما نمان بور رون كردنوا بواوي جير بنو بفامن إن المصدّقين والصدّقات وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم براس يا وانيك خير خوازن لبياوانو لأفرتان وانيك قرز دن بخداو مالو سامانيا لبيناوي دي أوداد بخشن اونا تانبران بر پاداش چنده درته وو پاداش تی بريزو بنرخ چا وريانا والذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أوانك باريان هنا وباخداو به غمبركاني. أوان الراس والرأس جو كانن. شهيدكانيش لا يبرو أذكاريان. باداشتو نور روناشي تابتي خويا نهاي. أوانشيك باريان نهنا وآياته فرمانكاني إيمان بدروزاني. آوَانَنْشَتَجِيدُ زَخْنٍ إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ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 و مل حیات الدنیا، ایلا متع و الگرور. تاگ بزن جانی دنیا تنها بریتی لیاری و جمه و رازند نو و خوهل چشان، لنهوان یکتریده. اروها ظرک دنی سامان و من دال. جاوانه هر هموی وکباران یکی بپید وای، کب بیته های برهم یکی ظر. لقد يتسلت في عدد منه ونفتح في وردو منه في عدد منه في عدد منه سيزايا زور سخط في الدنيا في عدد منه عندما يتسلت في خوشبون ورزامند في العيان خدا وإمان داراني تشاك خوزي في بعرورد كريد جياني دنياش دور لخدا ناسي و دين داري جغل وي كبرية لرب وردنة كم شتيش ترنية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 والله ذو الفضل العظيم كواتب پیش برچه بكن بو بدستهناني لخوشبون للايان پروردگارتان وو بدستهناني او بهشتي که پاني اكي وك پانتاي آسمان و زوية اما دكرا و بو اواني که ايمان و هنا و بخدا و پیغمبر خوي زياد الرزي چه تايبتيا للايان خدا و ديداد بو کساني كخوي خوي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 هيج بلاو رودا بيج لزابيدا بوتان بيج نهات وكل لوح المحفوظ ذات مارمان نكر دبيت بيج او الردا وك بيج بيت او كارجبو خدا زور اسهانا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور امش با اوی که خفتن نخون بو اوی لکیستان سو او با وش دل خوشو غر را نبن که پیمان واتا کش خنکن خدا كساني خوب و جور زانو فخر فروشی خرج نآید آوانی به بخشی نی بهره دنو فیز دکن. الَذِي لَيَبُخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد يَخُد الرزيل إذا كانو فرمان دا كان بخل شيش كان الرزيل بنو مالو صامان بخشن ببرجوند ديغشتي يا بهجاران وقوموان جاوا يفشتالكاد لفرمان كاني خداو دزنو قاو بيت او به گمان با چاق بزند که خدا هر خویب نیاز او سپاس كراوا و لسر بخشش به سنور کانی. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصص وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز بگو من اما پیغمبر کان من روان کردو، هوریل لگال بالجو نشان و معجزه رونو آش کردو، کتاب آسمانی کانیش من هناي خواروا، کلگال او پیغمبران داد ترازو پيوري شرعیوداد پروران من با رون کردونه تو، تا خالچی با داد پرويري رفتار بكن، هروها آسمانیش دروس کردو که ماده سختو رقو سود بخشی ش با تا اوي خدا داي زاني لجهاني واقعه اجداد درب كواد كتشي فيش جيروه لا يا نكري خدا و پیغمبر كانيتي لكاتك داك اوزاته خدا بهيزو بالا دست وانا قد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ منهم فاسقون. جَالَنَا هَبُون هِدَايَةُ ثُمَّ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 فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم, الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون لو دعا بشوين پیغمبران دا اسحاقي كوري ابراهيم من هنا بعيسى كوري مريم انجيليش مان بي بخشي سوزو مهربانمان لضلي اوانه دا كشواني كوتبون دا بينكرد بلام اموان رهبان يتو دور فريزيان لدنيا دا كردا بيشيان ونبيت ايما او حالت امان لسر فرض کرده من بلکو تنها بدس هنان الرزامن دي خدا من لدعوه کرده من كتش اوان رهبان يتيان بچاة شي پيرو نكرد اماش پاداشت اوان امان داية و كباوري الرسط درست ينهبو هرچند الزور بيان لاهر و خدانا ناسو یا خيدر چود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 تا دوبرا بر با داش تو رحمتان بسرداب بارينيت اروها نورو رنا چيكتان بي بخشيت لبن روشنا يكيدا تا لاچ بنو ريبازي جيان بكرنبر تا ليتان خوج ببيت تنكا او خدايه لي خوج بمهربانا لا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله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 تنها بدستی خدایو هر اودی بخشید بوانی که خويده دیوید او خدای خواونی بخششو و مهربانی چی گورو بیس نورا